بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حامد حامد تزل الكتاب من الله العزيز العليم من الله العزيز العليم. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول. غافل الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول. ضاؤل لا إله إلا هو إليه المصير ضاؤل لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفوا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد، إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوا كل أَتَيْتَهُمْ بِآيَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتُهُمْ فكيف كان عقاب؟ فكيف كان عقاب؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. وكذلك حقت فَكَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ويؤمنون به وي تغفرون للذين آمنوا ربما وفعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا ربما وفعت كل شيء رحمة وعلما تُعفِّرَ للذين تابوا تغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وَقِيمَ عذاب الجحيم تُعفِّرَ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِيمَ عذابَ الجحيمِ رَبَّنَا بَنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ فِي عَدْنٍ لَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَن صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ رُدَّهَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ فِي عَدْنٍ لَّتِي وَعَدتَهُمْ وَمَن صلح مِنْ آبَائِهِمْ فَوَلَّى قَوْمَهُ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَفَرَّ هُمْ مِنْ آبَاهِ أنت العزيز الحكيم. إنك أنت العزيز الحكيم. وقهم السيئات. وقهم السيئات. ومن تقس سيئات يومئذ فقد رحمته ولاست السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الفوز العظيم. الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَدْ جِئْتُمْ أَنفُسَكُمْ قَالُوا إن ذَلِكَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِمَّا قَدْ جِئْتُمْ أَنفُسَكُمْ لمقتوا الله أكبر من نقطكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون لمقتوا الله أكبر من نقطكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحيتنا ثنتين فعترفنا بذنوبنا قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحيتنا ثنتين فعترفنا بذنوبنا. ذَٰلِكَ مَن فهل إلى خروج من سبيل التَّبِيدِ فَعَصَىٰ رَبَّنَا فِي ذُنُوبِنَا فَالْقَاهُ جَهَنَّمَ وَمَن وحده كفرتم ذلك بأن له إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا وإن يشرك به تؤمنوا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 هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما الْكِتَابِ إلا من ينيب ولا فِي إلا من ينيب مَا مخلطين له الدين ولو كره الكافرون فدعوا الله مخلطين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده رقيب الأعداء يرسل الروح من أمره على من يشاء من عباده يرسل الروح من أمره على من يشاء من عباده لأنذر يوم التلاف منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهام نفس كتبت كل نفس بما كسبت اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب إن الله تريع الحسار وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين وأنذرهم يوم الآذفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما للظالمين من حميمٍ ولا شفيعٍ يُطَى ما للظالمين من حميمٍ ولا تفيعٍ يُطَى يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَرْيُنِ وَمَا تُخْفِظُ الصدور يعلم خالق الأعين وما تخفى، والله يقضي بالحق، والله يقضي بالحق، والذين يدعون من دونه. لا يقبلون بشيء، والذين رضوا لمن رضوا هم لا يقبلون بشيء, بشيء. إن الله هو السميع البصير. إن الله هو السميع البصير. لم يثيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم، أو لم يثيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم فأقدهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق فأقدهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق ذلك بأن هم كانت تأتيهم غزلهم بالبينات فكفوا فأخذه الله ذلك لأنهم كانت تأتيهم غزلهم بالبينات فكفوا فأخذه الله. قوي إنه قويٌ شديدٌ لا يقابل إن هو قويٌ شديدٌ لا يقابل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين هُنَّ قَدْ أَرْسَلْنَا هُدًى بِآيَاتِنَا وَتِلْكَ الْقُرَىٰ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وقَاهُ فَقَالُوا تَحَكَّمْ كَذَّابَ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وقَاهُ قالوا دائروا كذاب فلم جاءهم بالحق من عِنْدَنا قانوا قتلو فلم قتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحون سائهم قالوا قتلوا ايد الكافرين الا في بلال وماكيد الكافرين الا في بلال وقال فرعون دعوني اقتل موسى وليدع ربه وقال كرعول لهني أقتل موتى واليد ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفتاد وقال موسى إني عزت بربي وربكم كل متكبر وقال موتا إني عزت بربي وربكم من كل متكبر من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا؟ وقال رجل مؤمن من آل برعون سوء إيمانه أتقتلون رجلا أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم من ربكم. أتقتلون عجلاً أن يقول ربي الله وقد جاءكم للبينات من ربكم. وإن كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعلكم وإن يك فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم الذي يعدكم. إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. إن الله لا يهدي من هو مسرف يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن فمن ينصرنا من بأس الله قال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم مثل بعد قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد قَالَ اللَّهُ أَوْلِي لِي قَوْلُ مَنْ الْعِبَادَ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ وَرَأَوْ تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يقلد الله فما لقد جاءكم يوسف ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم فما زلتم في شك من ما جاكم به؟ فما ذلتم في شك؟ إنما جاكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعدي رسولا. حتى إذا هلك قلتم لن يبعد الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب كذلك يضل الله الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أداهم كبر مقتا عندهم الله وعند الذين آمنوا كهوا نقطة عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل القلب متكبر جباه ذلك قضاء الله وعلى كل قلب متكبب جباب. وقال فرعون يا همّان بن اللي صرح اللعلي أبلغ الأسبع. وقال فرعون يا أبار ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إله سماوات بأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وكذلك زين لفرعون سوء عملي وصد عن السبيل وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب وصد عن السبيل سبيل وما كيد في العون إلا بالتاب، وقال الذي آمن يا قوم تبعوني أهديكم سبيل الرشاد، وقال الذي آمن يا قوم تبعون سبيل الرشاد يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ومن عمل صالحا فيها بغير حساب وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي أدعوكم إلى وتدعونني إلى النار ويا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بال. وأشرك به ما ليس لي به علم تدعونني أكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا لا درم أنما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ليس له دعوة ور انت وانما ردنا الى الله ليس هو دعوه في النار وأنما ردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار فستذكرون ما يقول لكم وأفوض أمري إلى الله. فاتركوا لما يقول لكم وأفوض أمري إلى الله. إن الله بصير بالعباد. إن الله بصير. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَوُوا فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَوُوا وَحَقَّ بِأَلِفِ الرَّعَونَ سُوءُ الْعَذَابِ وَحَقَّ بِأَلِفِ الرَّعَونَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّ يعرضون عليها هدوا وعشيا النار يعرضون عليها غدوة وعشيّة النار يعرضون عليها غدوة وعشيّة ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا أَلَفِ الْعَدُونَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الْضُعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَإِذْ يَتَعَجَّلُ بِالنَّارِ بَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّنَا لَكُمْ تَبَعًا فَيَقُولُ الضَّالُّ فَأَنَّ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّ لَكُمْ تَبَعًا إِنَّ كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ عنا نصيبا من النار إنا كنا لكم دبعا فأل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذي استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد قال الذين استكبروا إنا كل كما بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في خذالنتجان مدعو عبدكم يخفف عننا يوم من العذاب. قالوا أ ولم تكوا تأتيكم رسولكم بالبجنات قالوا بلا. قالوا أ ولم قَالُوا ءَاتِكُم رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلٰ قَالُوا فَدَعُوا قَالُوا فَدَعُوا وَمَا ذُعَا ٱلْكَٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَٰلٍ وَمَا ذُعَا حياتي الدنيا ويوم يقوم الأشهاد إنا لنا عذرههم يوم لا ينفع الظالمين معذرههم ولهم اللعنة ولهم سوء الدام ولهم اللعنه ولهم سوء ولقد أتينا موسى الهدا وأورثنا بني إسرائيل الكتاب ولقد أتينا موسى الهدا وأورثنا بني هدوء وذكرى لقل الألباب هدوء وذكرى لقل الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذبك فاصبر إن وعد الله حف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 سلطان اتاهم ان في صدورهم الا كبر ما هم ببالغيه بغير سلطان اتاهم ان في صدورهم الا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 فَإِنَّ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءُ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا قليلًا ما تتذكرون قليلًا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون لا غيب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. وقال ربكم دعوني استجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون وَنُمِّلُّ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا بِئِنَّمَا لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون إن الله خالق كل شيء لا إله إلا هو ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله فكون. لا إله إلا هو فأنا تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات لكم الأرض قرارا والسماء بناء الله, الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء والسماء فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات والسماء آهر وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات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 هو فدعوهم مخلصين له الدين هو الحي لا إله إلا هو فدعو مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لَمَّا جَاءَنِي البَينَاتُ مِنَ الرَّبِّ قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لما جاءنا البينات من ربي لما جاء البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين لما داني البينات من ربي وأمرت أن أسلم لرب العالمين هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من غلقه هو, هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من غلقه ثم علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغ ثم لتبلغ أشد فَكُنْتُمْ مَلِتَقُونَ شُيُوخًا ثُمَّ مَرَدْتَ لَهُمْ أَتُدَّكُم دُمَّرْتَ كُنْتُمْ ظُلُمًا وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْ قَبْلُ وَمِنْكُمْ ولتبلوه أجل مسموم ولا علّكم تعقلون ولتبلوه أجل مسموم ولا علّكم تعقلون هو الذي يحيي ويُمِي. قَوْلُ الْأَمْرِ فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ فَإِذَا رَضِيَ أَمْرًا فَإِنَّ مَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ أنا يصرفون ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أنا يصرفون الذين كذبوا بالكتاب وبما به رسلنا فسوف يعلمون الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم وسلم السلاسل يسحبون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون في الحميم من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن نبعو من قبل شيئا من كذلك يضل الله الكافرين ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ذلك بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين تصبر إن وعد الله حق فاصبر إن وعد الله حق فإما نري أنك بعض الذين عدوهم أو نتوفّين. فَإِنَّ لَنُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعِيدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ولقد أرسلنا عسلا من قبلك منهم أنقصصنا من عليك ولقد أرسلنا عسلا من قبلك منهم أنقصصنا من عليك منهم نقصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك منهم أنطفصنا من عليك ومنهم من لم نقصص عليك. وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فإذا جاء أمر قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق وخسر هنالك المبطلون. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون الله, الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدور ولدبلوغ عليها حادثا في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون وَيُرِيكُم آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ وَيُرِيكُم آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ أَفَلَمْ يَتَيَرَوُوا فِي الْأَرْضِ فَيَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدُّ قوة وآشارا في الأرض كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وآدارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فَإِن مَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَهُوا بِمَا عِندَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَقَبِ لِمَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَرَهُوا بِمَا فَذَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ بَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَامُوا آمَنَ بِاللَّهِ وَحْدَهُ بَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا, آمنا بالله وحده فلما رأوا بأسنا قالوا حده وكفرنا بما كنا به مشركين. قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يك ينفعهم إِن لما رأوا بأسنا فلم يكُنَّ بعوهم إيمانهم لَمَّا رأو بأسنا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ في عباده وخلفه الكافرون وخلفه هنالك الكافرون